حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع. واخواتكم من الرضاعه وامهاه نسائكم وربائكم اللاتي في حجوركم وربائكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلت بهن فلا جناح عليكم وحلاء أبنائكم الذين من أصلابكم.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 فإذا أُحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشى اللعنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم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 توبوا اليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا